الحمد لله بالعالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين الثاني القراءة في موطأ لمن مالك رحمه الله في كل سبت إن شاء الله كما هي العادة المعروف ولان نبدأ فيقرأ علينا القارئ من باب ما لا يجب منه الوضوء باب باب باب ما لا يقوم بالغرور أبسا ليحيا أما عائشا محمد بن الله أم محمد بن إبراهيم أم ولدي بن إبراهيم يعني أم الله من من أم سعلط ام مسلم مالك رحمه الله باب ما لا يجب منه الوضوء قوله باب ما لا يجب منه الوضوء يعني ما نافية ولا ما اسم موصور ولا نافية ويجب يعني يلزم والمعنى ذكر الأشياء التي لا يلزم من حصولها وجوب الوضوء على المكلف لأن في أشياء توجب الوضوء إذا حصلت وفي أشياء إذا حصلت يظن أنها تنقض الوضوء ولكنها لا تبطل الوضوء قال حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن ابراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أم الولد هي الأمة التي أولدها سيدها ولدا كماريا القبطية هي أم ولد للنبي صلى الله عليه وسلم ولدت منه إبراهيم فتعتبر أم ولد والأما إذا أولدها سيدها ولدا تسمى أم ولد فهي قنطر بين الأما والحرة متى مات سيدها فإنها تعتق عليه هذه من باب الفائدة أنها سألت إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف كان له أمة ولدت منه ولدا هذه الأمة التي هي أم الولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف سألت أمة سلمة وأم سلمة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موت زوجها أبو سلم زوجها منه ابنها فالابن يزوج أمه ممن أحبت وكان الرسول لما مات زوجها أوصاها أن تقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها فكانت تقول طاعة لرسول الله اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها لكن من هو خير من أبي سلم ما شايف في الرجال واحد قدر زوجها في نفسها فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت نعم الزوج له فلما خطبها علمت أن دعاء الذي علمها إياه رسول الله حق اللهم أجرني في مصيبتي وأخليفه خيرا منها ورسول الله خير من أبي سلم ومن ملء الأرض من أبي سلم رضي الله عنها وعن زوجها وابنها رضي الله عنها وكانت من عقلاء النساء ومن عالمات الفقيهات الفضليات لكن هي دون عائشة في العلم والفضل والمنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت <تصفيق> هذه المرأة لأم سلمة يا أم سلمة إني امرأة قطيل ذيلي يعني جلبابي وحجابي بكر الوطى وطيل ذيلي وهكذا النساء ينبغي إذا لبسنا الحجاب أن يتجلى الحجاب إلى الأرض حتى يمس الأرض لأنها قالت إني امرأة وطيل ذيلي ومش براها هي وجميع نساء الصحابة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم كل لا يطين يطلن ذيولهن تسترا واحتشاما والنسوان الليله نصف الساعه والرجال الجلاليد على الارض عكسوا الشرع وعكسوا الامور الشرعيه فاطالوا يعني لباسهم وقصروا نساء أو لباس نسائهم وقلبوا القضايا الشرعية قلبا وحصلوا لذلك الفساد والشر يعني بكت على مرته ثلاثة متر شان تمشي موضة وهو يقول لك الجلابية دائرنا جلابية وافية خمسة أمتار وتكر الأرض وكان الأليق به أن يعكس القضية فيكون الطول للنساء والقصر للرجال النبي ذاته قال كده إذرة المسلم إلى أنصاف ساقين واحد سمع الحديث ده قال سبحان الله الرسول قال كده الله قاعدين نحن دا قاعدين كنا قاعدين اللبس القصير ده حقا صار الصنة التالي الرسول قال الكلام ده من الزمان أي قاله من زمان إزرة المسلم إنت مسلم ما عندك شغل بأنصار الصنة وغيره إنت مسلم اسمع يا مسلم إزرة المسلم إلى أنصافي ساقيه بعد ذلك النبي ورّاك على كيف وأمشي في المكان القذر هل معنا قول هذه المرأة وأمشي في المكان القذر قصدا أو اتفاقا اتفاق وعرضه يعني الصمافز يمشي في المكان الفيون لكن امشي لان الطريق الذي يؤدي الى المسجد شأنه هكذا في الغالب في حمير وفي كذا والناس زمان ما عندهم مراحب كالحال اليوم فاذا مشى الانسان في الطريق أصاب شيئا من النجاسة قالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده قال رسول الله في شأنك أنت وفي شأن من يشبه حالك يطهره ما بعده طيب لماذا ذكر الإمام مالك هذا الحديث تحت هذه الترجمة باب ما لا يجب منه الوضوء أولاً ذكر هذا الحديث لأن بعض الناس قد يظل أن إصابة النجاسة في ثوب المصلي أو في نعاله أو في بدنه فإن ذلك ينقض وضوء والنجاسة لا تنقض الوضوء فرقوا يا أخوان بين النجاسة وبين الحدث النجاسة ليست حدث إنسان يتوضى وضوه كامل ثم بال الطفل على ثوبه واجب الآن إذا كان الطفل ما ربيع ها إذا كان ربيع يرش المكان وإذا كان طائم الطعام يغسل الثوب يغسله غسلا يعركه فيه لكن الوضو ما يعيده لأن الوضع عنده نواقض وليس من نواقضه أن يصيب ثوبه النجاسة أو يصيب بدنه النجاسة حتى لو بأليق في يده الغسلتها في الوضع ما يلزمك إيش تتوضى لكن ترسل المكان غسلا لأجل إزالة النجاسة فباب إزالة النجاسة غير باب الحدث فالإنسان إذا توبأ فهو متطهر ووضوءه لا ينتقب بالنجاسة يعيات النجاسة النجاسة التي لم تخرج منه أما إذا خرجت منه فإنه ينتقب وضوه أما إذا أصابت النجاسة ثوبه أو بدنه أو محل صلاته وهي ليست منه بل هي من الخارج فوضوءه لا ينتقب الأمر الثاني في هذا الحديث بيان أن ذيول النساء أو الرجال إذا أصوبت بالنجاسة فإن الأرض اليابسة تطهر الثوب الذي تدلى إليها وهو نجس وفي هذا إشارة عندنا في المالكية أن النجاسة قد تزول بغير إيش الماء أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يصلي فلينظر فينا عليه والكلام طبعا خارج المساجد فلينظر فينا عليه في رحلة في صلى الجنازة فلينظر فينا عليه فإن وجد فيهما أذن فليدلكها بالأرض الثلاثا ثم ليصلي فيها أما جاي المسجد يترك خارج المسجد ولا تصلي فيها ولاش لكن في الخلاء ممكن تصليها بعد ما تتأكد أن فيها نجاسة تدلك بالأرض ثلاثا ثم تصلي فيها وإذا لم تجد فيها شيء صل... تصلي فيها ولا حرج وتطهر الأرض بمكاثره الماء عليها وتطهر بالشمس وبالريح ويطهر السكين والسيف بسهله الدم عنه اذا كان الدم نجس هذه كلها مطهرات لكن أعظم المطهرات الماء وانزلنا من الماء من السماء ماء طهور طيب ثم ساق الإمام مالك حديث ثم ساق يحي بن يحي الليثي من طريق مالك ابن أنس رحمه الله أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يغلس مرارا طيب ربيعة بن عبد الرحمن هو شيخ الإمام مالك وكان يلقب بربيعة الرأي لأنه كان عنده علم كثير ويقول في العلم بالرأي ويسمى ربيعة ابن عبد الرحمن شيخ مالك الذي أخذ مالك العلم عنه نعم. قال مالك شافو يغلس مراره يغلس من الغنس وهو الماء الأصغر الذي يخرج من المعده و فيه مراره شديده صورتوه. اسمه شنو بالعاميه ها ها المر احسن هل طواله ربيعه يرى منه مالك هذا الغلس كثيرا ولا يراه يتوضى فيأخذ من ذلك أن الغلس لا يجب الوضوء قال يحيى وسئل مالك عن رجل غلس طعاما هل عليه وضوء فقال ليس عليه وضوء وليتمضمض من ذلك وليغسي الفاق مالك سأله رحمه الله قالوا يزور الغلس وأخرج في الغلس طعام والغلس مرات يقوم مجدمات لفنه للقي يعني غلس لكن مرج قطعة قطعتين من الطعام فهل عليه ودوء؟ قال ليس عليه ودوء لكن ليتمضمض يعني بالماء وليغش الفاه وليس عليه ودوء إذن من هذا نتقي أن الغلس ليس من موجبات الوضوح قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضى عبدالله بن عمر روى عنه نافع أنه حنط ابنا لسعيد بن زيد معناها جعل الحنوط فيه والحنوط عن الطيب الذي يجعل في الميت خاصة والطيب الذي يجعل في الحي لا يقال له حنوط فالطيب الذي يوضع في الميت وفي بدن الميت هذا يسمى حنوط قال حنط ابنا لزيد زيد سعيد بن زيد الذي كان متزوجا بأختي عمر رضي الله عنه اللي عبد الله بن عمر عمته والولد المادة ولد ايه ولد عمته وسعيد بن زيد ابن عم عمر فجاء عبد الله فحمله وحنطه وكفنه وحمله إلى المسجد وهذا في جواز الصلاة على الجنازة في المسجد والرسول صلى, الله صلى على الجنائز في المسجد صلى على سعد بن أبي وقاص وصلى على سعيد سهل بن بيضاء رضي الله عنهما وصلى على ابن على ابن لزيد لسعيد بن زيد لكن صلى ولم يتوضى فغسل الميت وحمله ليس من مجبات الوضوء إذا كان على طهارة يصلي من غيره وضوء فمالك رحمه الله لا يرى وجوب الوضوء من غسل الميت أو, أو تحنيطه أو حمله أو الصلاة عليه وده الصوار لكن يستحب لمن حمل ميتا او غسله ان يتوبه قال من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوبه هذا الصحيح فيبقى دعا باب شنو باب الاستحباب والافضلية قال يحيا وسئل مالك هل في القيء وضوء قال لا وده كلام صريح من الإمام مالك أنه ما كان يرى الوضوء من القيء لكن القيء ذاته إن تغير عند المالكي عنده إن تغير عن حالة الطعام فهو نجس وإن لم يتغير عن حالة الطعام فهو طاهر لكن في الجملة لا يجب الوضوء زلطرش بغس الخشم وليس عليه وضوء وهذه طريقة الإمام مالك يورد الأحاديث المرفوعة ثم الآثار الموقوفة ثم فتاوي التابعين ثم يأتي بفتاوي له في الموطأ فيما سئل عنه رحمه الله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الناس نعم اقرأ علينا مما مسته النار نعم اقرا عبد الرحمن بن يزيد عبد الرحمن بن يزيد عبد الرحمن بن يزيد المصائي أن أنت مالك خدمة من العراق فدخل عليه أبو طلحة وغيه في فقرب له معطعاما قد مسته النار فأبده قد مسته قد مسته النار مسته وقام احمد يتوضا وقال ابو طلحه وعبيد الكعبي ما هذا يا انس هذا فقال انا ليتني لم اغضى وقام ابو بكر وعبيد مكفي تصليا ولم يتوضا نعم <تصفيق> هذا الحديث هذا الباب في جمله من الاحاديث والاثار نمر عليها سريع قال باب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 هذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين منه أنه كان إذا دخل الشيء النار ومسته النار فإنه كان لا يتوضى منه لا سيما إذا كان لحما ودخل النار ومسته النار كان الآخر الأمرين من رسول الله أنه لا يتوضأ منه لأن ما فيه من الزهوم قد فات بالنار فكان إذا دخل النار لا يتوضأ منه وكان قبل ذلك يتوضأ من اللحم سواء مسته النار أو لم تمسه لكن في الآخر ترك الوضوء من كل شيء دخل النار إذا طعمه لا يتوضع قال المعباس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكله كتفشات ثم صلى ولا يتوضع أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب اللحم هذا من شمائله صلى الله عليه وسلم فلا ضير على من أحب اللحم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبه والرسول لا يحب إلا الطيب قال ألم تعلم أننا نحب اللحم فسر الرجل فقدم للنبي صلى الله عليه وسلم لحما ولذلك اليهودية قاتلها الله قالت أي شيء يحب من الطعام فقالوا لها اللحم قالت أي اللحم أحب إليه قالوا لحم الشات تسأل اليهود قالت وفي اللحم من الشات أي اللحم أحب إليه قالوا الزراع قالت وفي الزراع قال ذراعها الايمن فدعته وقدمت له الذراع مشويا ينطف يعني يتقاطر دهنا وهذا اشهى ما يكون لمن يحب الله فلما أمسك به الشاد لما أمسك به الذراع ونهش منه نهشة تكلم الذراع وأخبره أنه مسموم فلفظها اللقم التي أخذها لفظها ثم دعا بالمرأة فقال ما حملك على ذلك لأن هذا تصرف خطير فأراد أن يتبين ما الذي حملها على ذلك الفئر فقالت قلت إن كنت نبي الله حقا أن جاك الله من ذلك وإن كنت سوى ذلك أراح أراحنا الله منك فعفى أنا وخلى سبيلها الشايد كان يحب اللحم وفي اللحم لحم الشايد قال أكل كتف شايد ثم صلى ولم يتوضع لأن هذه الشايد التي أكل كتفها كانت مشويد وهذا فيه دليل على ترك الوضوء مما مسته النعم وحدثني عن مالك عياح بن سعيد الأنصاري عن بشير أو بشير بيسار يسار مولى بني حارثة عن سويد بن عمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء موضع أسفل خيبر وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله فصل العصر ثم دعا بالأزوان هذا فيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أول ما يبدأ من شأنه أنه يصل ويفرق من صلاته ويطمئن قلبه ويستريح تستريح نفسه ثم يطعم إن كان يحب الطعام ما يبقى إنسان هم بطنه على طول لا أول شيء يبدأ بإيش بالأهم فالمهم فيبدأ الصلاة لأن الصلاة وقتها يفوت فصلى بهم ثم دعا بالأزواد فلم يؤتى إلا بالسوير الأزواد جمعوا زودا وهو ما يحمل في السفر من الطعام ونحن بنقول لها ايه الزوادات قال لي الناس في الغزات والناس الجايين في قال لهم يا جماعه اللي عنده حاجه يلمى ده شايل شويه بيض وده شايل شويه وكده قال الراوي فلم يؤت إلا بالسوير جابون اللي هو مطحون ومطبوخ ممكن تقول لقمه رجيه خفيفة بياكلوها الناس في ايش في رمضان بتلقاها بتتهزز كده بهزات السوير فاتي بها لكن يبس من طول ما مكث مرات لما تطول اللقمه شنو فتكون فثريت ثريت معنى وضيفة إليها الماء وعكت من جديد عليه الصلاة والسلام فأكل رسول الله وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتود فيأخذ منه ترك الوضوء مما مست النار لأن هذا السويق مر على النار فطبخ فيها لكن مكث طويلا حتى يبس فثري بالماء فطعم منه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يا إخوان ناخد منه من سيرته عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يتكلف المعدوم ولا يرفض الموجود والناس اليوم يقول لك يا معقول يا نحجين في بيتك توكلنا كسرة شوف شيء حاجة تاني تحرك يلا يدوير يمروك في بلد ويقول لك والله يجيونا ضيفاء محرجين يا. ما عندنا خمسين ألف تدين يقول لك أربعين ألف ما عندنا لكي نغد النازل بشيء وحانا يلا. والرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق وسيد ولد آدم لا يتكلف معدوماً ولا يتطلب معدوماً قال في شنه؟ قاله في السويق والسويق ذاته ضاربوا الهوى وناشر ودعيله شوية موية عشان يتخلخل شوية ويصلى فأكل منه صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم وكثير من الناس مما ينتسب إلى الدين والعلم إذا نزل بالناس يكلفهم ما لا يطيقون يقول لهم نحن ما الناس ذاتنا ما الصالحين يطبح لكم حاجة فأينها كل قدرة قدردين حاجة وسيطة واللحم كله يضيع ذبحت له ناقة فأكل منها كيلو طيب يا مولانا ما يجيب لك كيلو لا الناس هاينين يجيبونا كيلو أضبحوا الناقة وذاك يخسر ناقة كاملة بدون أي فاين طيب ده كل شان تقارن في السيرة النبوية بين حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو معدن الصلاح ومعدن الدين ومعدن العلم وانظر إلى ما ينتسب إلى الصلاح اليوم كيف يرهق الناس وكيف يأخذ أموالهم ويبددها بدعوة صلاح من عمل صالحا ها فلنفسي الله قال فلنفسي ومن أساء علي فتعذب الناس وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكرد عن صفوان بن سليم أنه ما أخبراه عن محمد بن إبراهيم ابن الحارثة التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضى ما وران نوع العشاء هل هو لحم هل هو سويق هل هو شيء آخر المهم أنه تعشى بطعام قد دخل النار ومسته النار فصلى ولم يتوضى وحدثني عن مالك عن ضمرته ابن سعيد المازين عن ابان بن عثمان عن ابان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض ورسل يديه ومسح به ما وجهه ثم صلى ولم يتوضى وهذا فيه أيضا ترك الوضوء من ممسة النار من الخبز واللحما وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي ابن أبي طالب وعبد الله بن عباس وكانا يتوضعان مما مست النار وديل من كبار علماء الصحابة ومنزلتهما من النبي صلى الله عليه وسلم معلومة فهذا ابن عمه وهذا ابن عمه فكلاهما من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزله وعليٌ أسبق إسلام وهو صهر نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعد لما خلاه في تبوء لما مشى تبوء أترك علي على المدينة قال رضيت مني يا رسول الله أن تتركني مع العجزة الصبيان والنساء أنا بيستهل كده مع أنه الغزوة دي كانت صعبة والبيقولوله خليناك منها يفرح فرح تبو وكانت في غاية من الشدة كانت في صيف حار وكانت الشقة بعيدة وكان قوام الجيش الذي استعد للمسلمين 93 ألف حاج ضخم وكون علي يقول له النبي خليك هنا يقول له كتا الخيرك يا رسول لا غضب وقال أرضيك أن تتركني مع النساء والعجز والصبيان قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هاروم من موسى موسى لما ذهب إلى ميقات ربي استخلف على قومي هارون فأنا أستخلفك على المدينة كما استخلف موسى هارون فضحك وتبسم علي رضي الله عنه وقال كده كويس وكد الحكاية فيها وضع زيدا جبنا القعال يعني ناس نفسهم كانت تتشوف للجهاد ولقاء العدو أسئل الواحد لو تقول لي يا أخي نحن خلناك في, في البرنامج تعال الإمداد وكذا نقول لك الإمداد وين في الجنوب ولا هنا لا لا هنا في الشجرة في كذا خلق بس الخطوط الأمامية لا الناس كايسين الدنيا المهمة الشاهد فيها كانا لا يتوضعان من ممسة النار وحدثني عن مالك عياح سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن غبيعة عن الرجل يتوضى للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أن قال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضى قال أنا شفت أبوي بياكل بعد ما توضى ثم لا يعيد الوضوء بعد الطعام وحدثني يحيي عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضى وهذا ما عن أبي بكر الذي هو أفقه والصحابة وأعلمهم بالحلال والحرم وحدثني عن عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم دعى وصل ثم توضع وصل ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضع هذا الحديث حديث مرسل لكن وصله أبو داود من طريق جابر رضي الله عنه ومراسيل الإمام مالك في الموطأ كلها صحيحة مسندة سوى ثلاثة أحاديث وثلاثة بلاغات لم يوجد لها لم توجد موصولة وتوقف كثير من العلماء فيها كالإمام بن الصلاح رحمه الله طيب لكن هذه من المراسيل الصحيحة الموصولة عند غير مالك القصة دي فيها أن النبي دعوه لطعام والواجب على من دعي على إلى طعام أن يجب تعليفا وصلة حتى لو كنت شبعان بعض الناس يقول لك تعال اتغدى معاني اليوم عندنا زواج يقولون اصلا اليومين دين انا اني مصران قائمة علي ما قاعد اكل وطيب انت اصلا جايش انتاكل بس جلوسك ومجيئك فيه صلة وفيه تأليف ولكل زيادة خير ما شر وانا كم من اناس افاضل رأيتهم في مناسبات وما اكلوا لكن اجابوا شنو الدعم حتى لو كنت صائم تجب الدعوة وتدعو له تدعو له وإذا كان صيام نافلة فالصائم نفل أمير نفسه تفطر وتأكل معه وتمشي عادي. خاصة إذا كانت الوجبة فطور وإنت ما تقدمت في الصوم خلال واضح المهم الشاهد أنه أكل عليه الصلاة من الخبز واللح ثم توضى وصلى ما عاد الوضوء ثم قدم إليه بقي ذلك الطعام فأكل منه يا سلام كلام دفيه أدب من الأداب الرفيعة التي كثير من الناس يعنف منها يقول لهم يا جماعة فطرت ما هي فطر. ومشوا كده ومشوار أوخذوا راحة أو ناموا يقول لهم يا جماعة باقي, باقي الغد فيه ناكل البواقع أقول وطيب النبي أكل أسمع الحديث ثم توضى وصل يعني أكل منه لا منه قام للصلاة وصل ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضى وهذا فيه أيضا كما يقول لمنظر قيم يعني مطايبة أهل الدعوة يعني النبي قاعد معاهم صلاتين في مجلس واحد بعض الناس يوريك أنه هو زول مهم خالص وما عنده حاجة, ما عنده حاجة. يمشي ويرقد في بيته وما عنده حاجة لكن يقول لك ما عجلوا الناس يتربشوا يقول لك عندنا زول مهم خالص يلا يجبوا العاشة يوم تعسري ونسوان يتكبكبن وا وا وا, وا, وا, وا, وا, وا, وا. له الاكل نص بارد ونص سخن ده كله عدم المطايبه والتواضع شوف الجماعه دي النبي دعوهم وصلى معاهم العصر واكل وصلنا وبعدين ثاني قدموا لي شيء من اللكه الفضل وأكل وصلى معهم حضر معهم كم صلى صلاته وهذا يدل على كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم والناس بيعتقدوا أنه زولي إذا يجه في ناس في مناسبة وقعد معاهم وطول معاهم بشوف أنها ليست من, من سيماء الكبراء وأصحاب المنازل العالية يحب الكلام ده له ذات يقول له أجبار ما عندنا وقت وعندنا اجتباعات وعندنا أمور وارتباطات إن... طيب وحدثني عن مالك عموسة بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصار أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة بن بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس فتوضل أنس من مالك جمع من سفر من العراق أبو طلح جمع جاه جا في البيت يبارك له وبي بن كعب جاه يبارك له القدوم من السفر وهذه أيضا سنة ماضية كان عليها الصحابة الزول لما يجي من السفر الناس بيمشون حس الزول إذا جمع من السفر بيطبح ضبيحة خاصة إذا كان جمع من الحج ويدعو الناس أما كون الناس يمشوا ليه يقول له يا الحمد لله على السلامة بدون دعوة هذا الغالب ما موجود فنرجو أن الناس يلتزموا ما كان عليه الصحابة من هذه الأخلاق الفاضلة مشوا ليهم فقرب لهم طعاما هو كمان لما شعر النجوه يحمد لله السلامة جاب لهم طعاما وهن في السودان بيقدموا لك حلاوة وشربان المعنى واحد فقام أنس فتوضى أول ما أكل معاهم الطعام يتوضى فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس أول مرة نشوفك تأكل وتتوضى بسبب اللكن أعراقية يعني هذا مما أخذته من مذهب أهل العراق وأهل العراق كانوا معروفين بالشدة والتنطع في الأحكام فقال أنس ليتني لم أفعل يعني قال له أنا ذاتي زيكم برى أنه الطعام الذي دخل النار لا يجب الوضوء لكن بسها من باب الوضوء على وضوء نور على نور أنا توضيه فقال ليتني لم أفعل وقام أبو طلحة وبيبن كعف صليا ولم يتوضعا لدليل واضح وصريح ولعلنا نكتفي بهذا القدر من التعليق ونجيب على سؤال واحد من هذه الأسئلة هي ثلاثة تسمح بالثلاثة استدل أحد ممن يدرس يدرس الدعوة ينسب إلى الدعوة السلفية أن خروج المسلمين مسيرات سلمية لإنكار الإساءة واستدل بقصة إسلام حمر وكي أولا يا أخوان ما فعله اليهود أو النصارى من انتقاصه لنبينا أبشركم في هذا المجلس أبشر المسلمين في خطبة الجمعة أنه لا يضر النبي شيئا لا يضر نبينا شيئا قال الله لنبيه إن أكفيناك المستهزئين يعني سبحان الله حس لو إنسان ليه سلطان قال لك عداك دين نحن بنكفيك اليوم كفيناك اليوم موضوع ده أرقد منه قفا بتعمل شنو انت تمشي بكرة عينك وماش لك حربة ولا سلاح ولا شيء قالوا لك يزول عمل حسابك انت عندك عدوان تقول لهم يا أخي الحاكم قال نحن عداك دينك كفيناك اليوم فكيف إذا كان القائل إنا كفيناك ورب العالمين يعني ما يقول فيك ما يقول فيك والقال فيك كلامه زي الأبو وإذا شاءت حكمتنا أن نهلكه أهلكناه وأبشركم مثل الفيلم شل شل الرباعي شل, شل شل الرباعي كامل والثاني قتل قتل ده الشاركة التانية المين ما عندنا غرض منه المين واحد شل واحد ايه قتل فالله سبحانه وتعالى يكفي النبي صلى الله عليه خصومه بما شاء كيف شاء متى شاء تخذ راح تخال النبي صلى الله عليه وسلم امر مقبل. الأمر الثاني بعد كفيناك دي برضو أدىه ثاني آية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربه فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من العلم قالوا يعصمك من الناس في حياتك وبعد وفاتك واحد ينبزع سلم وهو يحدث الناس وهو يصل فأمسك حجرا كبيرا حتى يحشم رأسه به فلما رفعه تهاوت رجلاه الحجر كان كبير قال يا جماعة الحجر يكتن نخيله خليه قال علماء السير والأخبار فكاد الحجر أن ينقض عليه يعني كنعينك لو ما شالت جسمك بيتقع مش كده والحجر قدر ما يلز منه كده الحجر ماشي عليه كده الحجر ذاته مشارك في القضية فالراجل طوال فك الحجر جرع ولم يصب رسول الله بشيء ده حادثة واحدتان قالوله إن محمد انقسلك الطريقة إلى المدينة فأدركه لنا قال كم لي إن أدركته قال إن أدركته فقتلته وصحبه لك مئة ناق وكانت مية ناقة عند العرب الشي كبير قال من أحسن وأفضل النوق قال لهم بسيط فذهب يتبعه حتى إذا رآه الرجل قال فزت ورب الكعب الله يلقبض قبض بعد ذلك بس إجراءات بسيطة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. وأسرع إليه فساخت فرسا الرجل في الواطلة من ركبين فنادى بالأمان قال لي محمد أمنتك فأطلقني فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فأطلقه الله فغدرت ثانية قال نجرب مرة ثانية يمكن ما تجيب قال في أول ما جرى إليه ساخت قوائم فرسه في الأرض ولم يقم في الأرض من بلل وطناشفة دنيا صيف بردى ساخد فناداه بالأمان ألا يصبه بشيء قال له في الكنانة زات دارة رجع خلينا المية ناقى وخلينا يا فجاي للنبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام فأستم قال عمي عنا هو شعف عديد وتمكن منه لكن الله عز وجل حال دون دال فطوالي رجع فقال ماذا رأيت قال لم أظفر بهم وغابوا عنه الناس دي المشهول مشي أصلا ما أدركتهم ذلك وقيل في بعض الربات إنه حكى لهم ما وقع لهم فقالوا إنه قسى حركة الشاهد الموضوع منتهي طيب ما هل نسوي شنو نحن واجبنا الاستنكار عن طريق السفارات وعن طريق الكتابه الى الهيئات والمسال والمواعظ في المساجد وكلمات وتعريف بقدر النبي صلى الله عليه وسلم وعظمته وشرفه ومنزلته في نفوس الناس فان فان هذا من اقوى الاسلحه على اولئك الكفار الانجاز الارجاس أما الصياح وفي الشارع هذا ليس له ذلك الأثر بل يكون محال سخرية من الكفار يعني نقول ركت و... هم بيعينوا لك في لك تش... لكن كلام مكتوب وخطب وفتاوى وكذا وكتب تكتب ورسائل وفي وسائل الإعلام تتكلم ويتكلم العلماء على قدر النبي صلى الله عليه وسلم وأن إساءته ربما سفجر صدام بين الحضارات صدام بين الدول هذا كلام مخيف يعني حس الجبيلة لم يكون عندنا مشكلة مع جبيلة كل ذلك يخاف من التاني ليه لأنه ما في أي حركة ودائما الشيء والمصاب دائما يكون عقبه السكون في ساكته كده الناس يقول لك والله جايه مصايب وجايه مشاهد لكن تقوم تضربه لك واحد واحد بالغلط تتكسر عربيتو واحد يقورك تمسكوا الشرطه تدوقه تضربه تجيه جبهانه طائرة قاصدين بقى حتى ثانيه الناس تبقى في دماغك انت في الاخير ما حصل هرب ومرج لا يناسب عشان كده في العهد في صدر الإسلام لما سب النبي صاصر وسبه أهل مكة ارتج أهل المدينة ارتج يعني قال حصل شنجم فقال لهم رسول الله اسكنوا وصار أبو بكر يقول ألم تسمعوا قوله تعالى إنك فيناك المستهزئين فما كانت إلا سنوات دخل رسول الله مكة فاتحا وقتل فيها من كان يسبه ويسب أصحابه ويشبب بنساء المسلمين كلامي؟ الناحية العملية دائما أقوى من الناحية عليه يتعالي استنكاره يتعالي كوراك حتى الكفار يقول لك أننا متعودين يأخذونهم من الشارع الفلاني للشارع الفلاني كل ذلك يأخذ له عرقة في الشارع ويأتي راجع والأمر كما كان ولا محرك لما كان والأمور عادية وبس تكون بس فترة بتاع تكون راك كده مرتين تلاده الموضوع انت فلين قريت بعض الجراية تتكلم في الموضوع ده وفيها تعليقات سمح واجزاكم الخير خير وباقي الأسئلة تكون ان شاء الله في وقت آخر فسمحوا. ها؟ المرارة دي لابد من وضو فيها ما حرم حلال لكن إذا أكلت المرارة تتوضى تهني لأن الرسول آه دي ما ما النار لكن لحم الابل يتوضأ منه ولو دخل النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح لما سأله وقال يا رسول الله نتوضأ من لحوم الغنم يعني إذا خشت النار يعني. لأن ما فزو بيأكل اللحم نية. اريتوضا من لحم الغنم قال ينشيت قال توضم لحوم الإبل قال نعم فلما قال في لحم الإبل نحم وقال في لحم الشاة ينشيتها دل ذلك على وجوب الوضوء ممن ممسة النار لكن عندنا في المالكيه لحم الإبل لا وضوء فيه وده من باب البيان وتذكير عشان ما في جه واحد يقول لك عندنا في المالكيه كده مالكيه احنا عارفين كلام كويس تسع سنه جرينا ما تهملش عارفين انه كويس لكن الصح صح والغلط